بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن